سَيَرَى الَّذِينَ أَنَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرَ الْمَوْضُوعِ عَلَيْهِمْ للمتكين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم يوفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوكنون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 ومن الناس من يقولوا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما فِي في قلوبهم مرضوا فزادهم الله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 انهم هم مصطفى ولكن لا يعلمون واذا لقوا الذين امنوا قالوا امننا واذا خلو الى شيوطينهم قالوا اننا معكم اننا معكم انما نحن مستهزئون الله يسنهزئ بهم ما لَتَبِ الْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كانوا